وأوحينا إلى أم موسى أن أضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا, عسى أن ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلا لهذا من شيعته وهذا من عدوه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 فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ عدو لهما قَالَ يَا موسى قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأترون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين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 قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا قال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم, لعلي آتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تثقلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي, موسى, أي مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ الله رب العالمين وأن عَصَاكَ عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا, قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين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 ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا, فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى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 ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا من قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن من بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وكنا نحن الْوَارِثِينَ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 وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه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 إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن, وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا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 فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فية ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بناوي كأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين